له دعوه الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الا كباتك كفيه الى الماء الا كباتك كفيه الى الماء يَوَلُّ وَفَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ قال قل ما الرب السماوات والارض قل لله قل افتخذتم من دوني اولياء انا لا يملكنا لانفعهن ولا ضرر قل هل يس هل تستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوك خلقه فتشابه الخلق عليهم قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ أَظَلَّ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّبِيًّا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ رَأْيَةَ أَعْلَى أَوْ مَتَاعٌ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً